له مقاليد السماوات والأرض يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصلوا وقصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من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 وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُل آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ أنزل <تسجيل> الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم